بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات صفة، فالزاجرات زجر، فالتاليات ذكر، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق.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 إلا من خطف الخطف فتفاتبه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بالعجب تويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتين يستسخرون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 قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وازواجهم احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون مِن 11. اللَّهِ 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. مَا 17. لا 18. 19. 20. 20. 21. 22. بَعْضُهُمْ 22. 23. بعض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 هُنَالِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون fій karl asztalon a shirt fájk 26. a fevlet kémte külön meproblem zed külön amel külön فَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 فَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاضُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ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 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي وقال إني ذاهب إلى ربي سيهذين ربي هبني من الصالحين فبشغناه بغلام حليم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 أصحى قوم ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منن على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكاروهم الغالبين.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 وَإِنَّ إِلْلِيَاسَهَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَونَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِ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 وَإِنَّهُ ضَلَّ مِنَ المرسلين إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الظَّنَّ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تعقلون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 أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 Ugyaradu bajnahu, bajna l-ġinnet inesedahu, ura l-kodaradimet l-ġinnet u indahun l-mukbabun. Subbehán l-lok. Subbehán l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 vagy a belső rész, رَبِّكَ belső rész, a وَسَلَامٌ rész, a belső rész, a